يقول أهلك ما للبذا أحسب ألم يره أحد ألم يجعل له عينين ولسان وشفتين وهدينه لجدين فلقد حمل عقبا وما أدراك مل فك رقبا